السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملائئ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 مبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم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 إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون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 لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَغْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْن كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ فأقبل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قائل منهم إني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فَطَلَعَ فَرَأَى فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ رَبَّنَا إِنَّكَ ٱلثَّلَٰثُونَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنَّا مِنَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِن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 فَأَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين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 وَإِنَّ مِنْ سِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَأَفْكًا آلِهَةً تَدْعُونَ اللَّهَ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ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 فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أذبحك فانظر ماذا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَاعْلَمَ تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 and we left him in the end Peace be upon Ilyasin Indeed, we will be blessed with the faithful Indeed, he is one إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ ابق إلى الفلك المشحون Then he was a swaddại Then he acquired an unknown and was found Then if he was with it,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 ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين؟ فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنه نسفا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون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 وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِي فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نُزِلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ